الشمس والقمر حسبان والنجم والشدر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل لا تلأت الأكمان والحب بالعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من فلصال كالفرار وخلق الجانب بأَ آ ربك م تكّب رَب المسق رَ المؤ بَ فَ بأَ اي ربيكما ما تكذبان نار جلحرا ينتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي ايان اي ربيكما ما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي ايان لكما تكذبان وله الجمال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أطفال السماوات والأرض فنفذوا لا تَم شُظُونَ إِللاافُ قون فَبِأََّي آلَ ضْبِكُم تُكََّبَ يرْصَلُوا عَلَكُ مَا تُ مِن من حاسُ استمرار فبأي آلاء ربكما كنتما تكذبان فاذا شققت السماء تَنكَدَّهَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُنْسَ آنَذَن ذِمِّهِ إِنْسٌ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلاء كُمَا تَكذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَخَاضِعُونَ نَاصِبُونَ عَقْدًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ هَٰذِهِ جهنم التي يكذب مها المجرمون طوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربه جمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أصنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء بِكُمَا أَنْتُم كَذَّبًا فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَانِكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا أَنْتُم كَذَّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُوشٍ بَقَاءٍ وَجََن جََّتَند فَبِأَ أي آلَ يبّكُ متُكَّب فيِيَّ قَوسنتُ قْ فيلَ يَقْمِ كُ إِنسُم قَابُ لَهُم كّب كأََّهُ القُطُ وَمَجان فَبأَّ آ إَبّكُ ما تُكَّب هل الجَذ لإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يدهان تكذبان مَا تَكذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنخلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلاءِ ربكما كذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقهُ إصُ قبل لَهُم وَلا ج فبي أي آ ي بك سكذب ما خض عين ما بقد حساب ابي اني انا ربكما تكذبان تباركَ اسم ربك ذلجلاله من اقام